Book 2 2 en 50 52 52 In die winkelsentrum filmatjer in Sal ons na die winkelcentrum toe gaan هل نذهب, هل نذهب إلى المتجر؟ هل نذهب الى المتجر؟ اكمووت غان انكوپيس دون. ينبغي ان اتسوق. يجب ان اتسوق. اك بايا انكوپيس دون. اريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. Is أين is die kantoorartikels? اين اللوازم المكتبيه؟ أحتاج اللوازم المكتبيه؟ Ek het لظروف وورق خطابات. احتاج لظروف وورق خطابات. احتاج لاقلام حبر جاف واقلام تعليم احتاج لاقلام حبر جاف واقلام تعليم waar المفروشات ik het 'n kas en 'n laikas nodig دولاب وادراج Wa Ek het een leesenaar en een boekraak nodig. Ek het een leesenaar en een boekraak nodig. Ek het een leesenaar en een boekraak nodig. Waar is die speelgoed? Aina loab al-atfaal? Aina liab al atfaal Ik heb een pop en een teddybeer nodig. احتاج الى لعبه عروسه ولعبه دب. Ik heb een دب. Ik heb een voetbal en een schaakbord قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم هو شطرنج waar أين أدوات gereedskap اين ادوات العده اين ادوات العده اكيد حمر ان أحتاج تانغ nodig احتاج شاكوش وكماشه احتاج الى شاكوش وكماشه اكيد بور ماشين احتاج الى دريل ومفك احتاج الى دريل ومفك waar is أين المجوهرات اين المجوهرات اكيد ان ارمنباند نودخ احتاج الى سلسله وسوار أحتاج إلى سلسلة وسيوار اكغ أرب نغ أحتاج إلى خاتم وحلق أحتاج إلى خات وحق